ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجو يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونماذج مصوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟